في الفوكاها عند لكم واحد دري اسميته انس العتماني دري كي يستاهل تشجيع بالسف كي يحب الفوكاها زعما هديلا باسيون ديالو نكشير لاش نجبله باش نشجعوه اليوم ما استقبلوا جميع انس العتماني من قال أن الكسول ليس له ذكريات كذوب الكسول هو أول واحد اخترع دفتر الذكريات سبحان الله غير الكساله ملي كيضروا في دفتر الذكريات كتلقى دفتر الدروس ما عدوش وعندو دفتر الذكريات اما شغل جو يقول انا كسول والله ما كنت داك الطباشير في صغركم نفح بيه وكان واحد النوع كيدقو كييدير في الدفائر كيبغي يرجعو عاجين صحه وين تكيتفريس الكسول تلت ثالث تحت كيبدا يقرا الفرنسي كل ما نفرمون سير كل بقى مو الشيء. أنا كان أعرفه هالكاسول مكترش ما بقى كيس قط الأستاذ ربع لي الكبدة. ولا كي بغيش يسري الحويس لولاده يسري لي مع الحويس بغيش يعزل الحولي الدي مع الحولي نهارنجح ذاك كاسول الأستاذ بغيت صطع. ولا يدور يقول المكاج عليا لعطيه خمسة مكاج. بشكش عرف طاولة دي الكاسول دي مكترش جاء من النص وودك لحدة. وياك تحط لي يدك في النص دياله. مش كنت لقيا كتب فيه اضغطه والناس يختفي الأوساد. <تصفيق> وعيش ماله مرة ما بغاش يختفي. لا تروز دي الكاسول ده لا تروز دي, دي المشيت كنت لقي في جميع أنواع السيلوات. السيلو السيل أخضر صفر بيستع زراعة كوكا وياها ما بقاش. لا تروز دي الكاسول كنت قلم ولا جدك. وقوما مع ضوضا. ونص الجلف خارج منه بيكان وفج في السيلو. من اول اللي الكاسول ومول الزريعه علاش حيت كاع الدفاتر ديال الكاسول كيبيعوا مول الزريعه حتى دارت ليام با ياخذ الزريعه مع داك مول الزريعه كتبالي سميت في الورقه المهم شي واحد مرتو قال لها انت كتخونيني قالت له و لي الشيطان قال فما كانش هذا المزارعه كيبغي يحشي ليا الهضره كيدير لي سميت الدري في الورقه والكاسول جايب ربعه وكيقول لها ربعه الدراري اخرين على الكاسول املا السهم املا الفراغ صحيح أم خاتق علاج، حش فيهم تشقمار. دبل كيسول كيفش كيف فكر. كيف فكر كيف <تصفيق> <تصفيق> كي فكر دبل مشيتش كيفبغ فكر كده اللي تلعبه ديله. الكيسول فش كيفبغ فكر. وومن اللي كيل قل فكرك لسقة تحط طويلة. أنا بشكي ستطاوني الكوسالة ركضت قام ما مرجع ونعمل يقول لك كيحل الدماغ حتى عندك دماغه صعيب ا صاحبي <تصفيق> <تصفيق> و رغم و رغم دالك كيدير والو كي الزبيب باش هي الزبيب قديم ولا شي حاجه ما خرج ليا والو ميرسي